「بسم الله الرحمن الرحيم」「الف لامرا」كتاب احكمت آ ي ا ت ه ثم فصلت من لدن حكيم خبير ا لا ت ع ب د و ا الا الله إن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 ويؤتك الذي فضل ل ف ض موسوعه إ ن النابلسي ف للعلوم ا ل ى ا س ل ا م ي ء قدير ألا يثنون صدورهم ليستخفوا منه أ ل ا حين يستغشون ف ي ا ب ه م يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دار في ا ل أ ر ض إ ل ا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض في س ت ة أ ي ا م وكان عرشه على ا ل م ا ء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 إليك وضائق, به صدرك وضائق به صدرك ان يقولوا ل ه ل ا أ ن ز ل عليه كنز أ و جاء معه ملك إنما あなた々。والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون يستجيبوا الله صادقين كنتم فإن فاعلموا ل 日も ل 緒に暮らして ا ل ل ه と思います。 ف ه َ ه َ ل を أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا و, ز ال و لا َ ز ِを唯一の言葉を唯一の言葉を唯一 إ 言葉を唯一の言葉を唯一の言葉を唯一の言葉を唯一の言葉を唯一の言葉を唯一の言葉を唯一の言葉を唯一の言葉を唯一の言葉を唯一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 「えいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや فيها خالدون مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه م ل ا ت ع ب د و ا إ ل ا ا ل ل ه إ ن ي أخاف ع ل ي ك م الاسلاميه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 ويا ََ قوم َِْ لا َ أ َ س ْ أ َ ل ُ ك ُ م ْ عليه ََِْ مالا َِ ن ْ أ َ ج ْ ر ِ ي َ إ ِ ل َّ ا على ََ الله َِّ وما ََ أ َ ن َ ا ب ِ ق َ ا ر ِ د ِ الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا إ ِ ن َّ ه ُ م ْ ملاقو َُ ربهم َِِّْ ولكني ََِِّ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 私 قول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا い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 فاذا جاء امرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قُلْ نَحْمِلْ كُلٍّ مِنْ فِيهَا ز واهلك ج ي ن ث ن ن ي و أ الا من سبق عليه القول ومن آ م ن وما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 أقلعي وغيض الماء وقضي غ ي ض الماء و الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إ ن بني من أ ه ل ي و إ ن وعدك الحق و أ ن ت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 وبركات عليك وعلى 「思い出せないように」「ه い出せないように」「思い出せないように」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 ويا َ قوم استغفروا َِْْ ربكم َُّْ ثم َُّ توبوا ُ اليه َْ يرسل ُِِْ السماء َََّ عليكم ََُْ مدرارا ََِ ويزدكم َََُِْ قوه َُّ ة الى َ قوتكم َُُِّْ ولا ََ تتولوا ََََّ مجرمين ََُِِ قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركين الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إ ن نقول الاعتراك ا بعض آ ل ه ت ن ا بسوء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 كن مما تدعونا إ ل ي ه مريب قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته َمَا تَزِيدُونَنِي ُたْは ي の思いをَいている و ですが、私は私の思い ل 聞いているのですが、私 ا 私の思いを聞いているのですが、私は私の و ه َ ا بِسُوءٍ ولما جاءتكم فياخذكم عذاب قريب فعطوها ق فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء ف أ ا م ر ن ا نجينا صالحا والذين آ م ن و ا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين 「呂布さん」<小声>「呂布さん」「呂布さん」「呂布さん」「呂布さん」「呂布さ قال سلام فما لبث أ ن جاء بعجل حنيف فلما ر أ ى أ ي د ي ه م لا تصل إ, أ ل ي ه نكرهم و أ و ج س منهم خ ي ف ة قالوا لا تخف إ ن ا ارسلنا パーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティ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 وانه قد جاء امر ربك وانهم آ ت ي ه م عذاب غير مردود 私たちは今日の夜の ل と ا 何時に起きているのかというときに私たちは何時に起き ا いるのかというときに私 私はこの世を変えたことを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知ってい ي こと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 أصابهم إن موعدهم الصبح. اليس ص ب ح أ ل الصبح بقريب فلما جاء أ م ر ن ا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره ة من ل من سجيل منضود م س و م ة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد و إ ل ى مدين اخاهم شعيبا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 ويا و ق موسوعه النابلسي و ا ا ل م ي ز ب ل ولا ق ص ط ت خ س ا ن ا أ ش ا ه م و للعلوم ا ف ا ل أ ر ض م ا س د ي بقية ن ا ل ل ل ه خير ا م إن كنتم ن م م ؤ ي ن وما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 「なぜならば私の思い出を忘れずに生きているのかを知ってい أ のですが م の思い出を忘れずに生きているのですが私の思い出を忘れずに生きているのですが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 変なことは何でも変なことは変なことは変なことは変なことは変なことは変なことは変なことは変なことは変なことは変な و と إليه إ ن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما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 فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إ ل ا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد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 فالرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا إ ن ا منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون